يا بيسان تصيد في اخر ابيات الشعر في م د ر س ن ف د الرجال جبت المعاني بسالها السلام يا معروفه قلم الشفيع المعتبر ا س ل ا م ت س ل ي م توفى يب يلقف وموالها طرباني وطرباني و ل ي ه ل ق م نيشان وفخر ومزطنا خ و ا ل ك على العليا شهر المرجله رقمك على و ق <تصفيق> س م ا وخيالها المرجله رقمك على و ق <تصفيق> س م ا وخيالها تر ي ف ع المنزله و ا ل ن ح ي الشهم ل ا ق <تصفيق> ر و ح يرفع لنديه للمبتلى خيالها تر ع ف ي ك محزومه ل من تعدى ه ا خ ط ر تر ع ف ي ك م